وَنَادَيْنَا هُوَ أَن يَا إِذْرَاجِيب وَإِن فَطَنْتَ وفديناه بذبح عظيم وفديناه وت... بذبح عظيم ذا ذي كان دي د المحسنين ان من نيفا د وبشرنا Wonderful! san oh, pri إليا سن من الموسلين إذ قال لقوم ألا تتقون أتدعون بعض